وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَئِنْ وَقَعْتَ عُقُونْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً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 ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك مما ان زل ما اليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك لا قض جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين